يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أَفَلَا تذكرون إِلَيْهِ مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فامتظروا وإني معكم من المنتظرين وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكروا في آياتنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مكرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تمكرون هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ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 كما مثل الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنْ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زخرفها وزينت وظن أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهُمْ أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأن لم لَّمْ تَغْنَ كذلك نفصل نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أَحْسَنُوا الحسنى وزياده ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذله أولئك أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بمثلها وترهقهم ذلا ما لهم من الله من عاصم كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وجوههم قطعا من الليل مُظْلِمًا أولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون أشرهم جميعاً ثم نقول للذين آشركوا مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الْحَقِّ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أَن يُهْدَى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 يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوا فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إلي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 Weer een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل امه الرسول فاذا جاء رسولهم قضي بينه بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم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 قُل رَأَيْتُم مِّنَّا عَذَابَهُ بَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنَ 124. وقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 125. ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا الْمَوْتُ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا الناس قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ مَوْعِظَةٌ من ربكم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصدور وهدى وَرَحْمَةٌ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فيفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون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 واتل عليهم نبأ نوح لِقَوْمِهِ قال لقومه يا قوم عَلَيْكُمْ كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أَمْرَكُمْ وشركاءكم, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أَمْرُكُمْ عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وَأَغْرَقْنَا الذين كذبوا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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتوا به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين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 حياة الدنيا ربنا ليوضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا علمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في وجنوده فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل لا اله الا الله التي به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم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 فلولا كانت قريه امنت فنفع ايمانها إلا قوم, الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم عنهم الى حين ولو شاء ربك لامان في الارض كلهم جميعا افنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون اولئك السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا وإني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا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 وَأَنَا قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دون اللَّهِ مَا لَا يُفْعِلُكَ وَلَا يَضْرُرُكَ فَيُفْعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرِّ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 انا يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين